موقع رياض القرآن يقدم يقدم من علينا ثان كل من علينا ثان ويبقى وجه ربك ذو الجنان والإخراج فبأي آلاء ربكما ما تكذبان